وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوَا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرَا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرَا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرَا إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقَ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعَ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَرِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكُ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 وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين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 وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العنيم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 وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ